بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أما بعد فهذه قراتا في كتاب الدر النظيذ على أبواب الضحيد للعلامة سليمان ابن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى وذلك قراتا على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين وفي الدرس الثمانين على الباب ال والخمسين قال وقال ايضا يعني ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية فصل في بيان حقيقة الالحاد في اسماء رب العالمين وذكر انقسام الملحدين اسماء او صفات ومدح كلها مشتقة قد حملت معاني اياك والالحاد فيها انه كفر معاد الله من كفراني وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران والملحدون إذا ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن المشركون لأنهم سموا بها أوثانهم قالوا إله ثاني هم شبه المخلوق بالخلاق عكس ومشبه الخلاق بالإنسان وكذاك أهل الاتحاد فإنهم إخوانهم من أقرب الإخوان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد إذن ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في ذنويته هنا أن من أقسام الملحدين في أسماء الله وصفاته المشركون فأنهم سموا آلهتهم وأوثارهم وأصنامهم بأسماء اشتقوها من أسماء الله عز وجل كما سبق كتسمنتهم اللات من الإله والمناه من المنان والعزة من العزيز وهكذا نعم والثاني نعم وأعطوا الوجود جميعه أسماءه وكذاك أهله نعم وكذاك أهل الاتحاد فإنهم إخوانهم من أقرب الإخوان أعطوا الوجود جميعه أسماءه إذ كان عين الله دي السلطان نعم والمشركون أقل شرك منهم هم خصصوا ذا الاسم بالأوثاني ولذاك كانوا أهل شرك عندهم لو عمموا ما كان, ما كان من كفراني والقسم الثاني من الملحدين هم أصحاب وحدة الوجود فقال الوجود كله واحد لا يوجد فرق بين الخالق والمخلوق الوجود كله شيء واحد العبد رب والرب عبد يعني تشاري من المكلف إن قلت عبد فذاك رب وإن رب فأنا يكلفي وهذا قول الزنديق محيد دين بن عربي الذي هو ولي من أعظم الأولياء عند الصوفية وله قبر في بلاد الشام والعياذ بالأخ محيد دين بن عربي يبيل الإمام ابن العربي المالكي صاحب التفسير وليخلون الوجود كله واحد وعندهم نظرية يقال لها الحلول والاتحاد يقولون إن الله عز وجل تعالى الله عن ذلك ألوهم كبيرا حل في كل شيء حتى صار ممازجا ومخالطا له وصار شيئا واحدا حتى في أراضي المخلوقات كالكلب والخنزيز حتى قال هذا الزنديق عليه العنة الله قال وما الكلب والخنزير الا الهنا والاعوذ بالله وما الكلب والخنزير الا الهنا ومن الرب الا راهب في كنيستي هذا نظريته الخبيث الملعونه نظريه الحلول والاتحاد وعندهم لذلك تاويلات شديده يقولون ان القران له باطن وظاهر الظاهر يعرفه أنتم ومنا الأنبياء والمرسلون يفسرون القرآن بالظاهر أما الأولياء عند الصوفية والعلماء عندهم فإنهم يعرفون باطلا القرآن له باطل آخر تفسير آخر غير الذي نعرفه نحن ويعتقدون أن العبادات رياضات يتروضون بها للوصول ذات الولاية إذا وصل إلى الولاية لا صلاة ولا صياب ولا حج ولا زكاة أن هذه العبادات رياضة للوصول إلى الله وقد وصلوا لا يحتاجون إليها فالنبي عليه السلام لا يزال يصلي حتى لما أصرته الحمى وأقعدته في الأرض وقتسل ثلاث مرار من أجل أن يقوم ليصلي مؤتما مرة بالصديق ومؤتما به الصحابة مرة وجاله ومع ذلك هؤلاء المجرمون يقولوا لا لذلك عندهم الولاية درجه فويق الرسول أعلى من من الرسالة الولي أعلى عندهم من الرسول المرسل من الله عز وجل ويقول لذلك يصلون على أن الخضر كان, كان وليا وموسى كان رسولا وموسى طلب العلم عن الخضر إذن الخضر أفضل من موسى هكذا يقولون نعوذ بالله من ضلالهم وزيغهم نعم وبعض الناس اليوم يقربون بين الصوفية وأهل السنة والبون بينهم شاس جدا بعيد لا شك أن بعض الناس لما ذكروا شيخ الإسلام رحمه الله كيب رهيب بن أدهم وغيرهم من, من كان عندهم غلوهم فقط في جانب الزهد في اللباس والطعام والشراب لم يخرجونهم عن أهل السنة نعم ولكن هؤلاء غير الموجودين تماما وغير أصحاب وعلة الوجود تماما يختلفون هؤلاء كان عندهم ولو فقط في جانب الزهد في متاع الدنيا كان يلبسون الخشل من الثياب ويلبسون ويطعمون الغليظة من الطعام والطعام الجاف والخبز الجاف وهكذا أما الآن حتى, حتى في هذا لم يرى عند الصوفية زهد فأكثر الناس شرها في الطعام والشراب الصوفي عندهم شرح شديد يعني يأويلك لو دعوتهم جوما فالله المستعب نعم, نعم قال رحمه الله تعالى والملحد الثاني فذو التعطيل إذ ينفي حقائقها بلا برهاني ما ثم غير الاسم أوله بما ينفي الحقيقة نفذ بطلاني أو أوله أو أوله أو أوله, أو أوله طيب ما ثم غير الاسم أوله بما ينفي الحقيقة نفذ بطلاني فالقصد دفع النص عن معنى الحقيقتي فاجتهد فيه بنفذ بياني عطل وحرف ثم أول وانفيها وَقْذِفْ بِتَجْسِيمٍ وَبِالْكُفْرَانِ نعم فهولاء أيضا المعطلة وهولاء عطل الأسماء والصفات ومنهم الجهمية ومن من ألحد في ذلك أيضا المعتزلة فأثبت الأسماء بلا معاني وحقائق وصفات قالوا أسماء مجردة سميع بلا سم وصير بلا بصر ولياذ بالله وهذا أيضا من الإلحاد ومن الإلحاد أيضا التأويل وإن كان أخف تأوي الأشاعر أخف من تعطيل المعتزلة والجهمية لكنه نوع إلحال في أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى نعم للمثبتين حقائق الأسماء والأوصاف بالأخبار والقرآن فإذا هم احتجوا عليك فقل لهم هذا مجاز وهو وضع ثاني فإذا غلبت على المجاز فقل لهم لا يستفاد حقيقة الإيقان أنا وتلك أدلة لفظية عزلت عن الإتقان منذ زمان فإذا تضافرت الأدلة كثرة وغلبت عن تقرير ذا ببيان فعليك حينئذ بقانون وضعنا هو لدفع أدلة القرآن ولكل نص ليس يقبل أي أو ولا بالمجاز ولا بمعنى ثاني العارض المنقول معقول وما الأمران عند العقل يتفقان ما ثم إلا واحد من أربع متقابلات كلها بوزان أعمال ذينا وعكشه أو تلغي, أو تلغي المعلول ما هذا بذئم والعقل أصل النقل وهو أبوه إن تبتله طب يبطل فرعه التحتان فتعين الإعمال للمعقول وال إلغاء للمنقول ذي البرهان أعماله يفضي, يفضي إلى الغائه فهجره هجر الترك والنسيان نعم وأيضا من من انحرفوا في هذا الباب من قدموا العقل على النقل والذين قدموا العقل على النقل هم المعتزر نعم إلى أن قال رحمه الله هذا, هذا, هذا وثالث فنأ فيها ونأ فيما تدل عليه بالبهدان كبيرا الأول الأوال الأشركوا وهو قسمان من اشتقوا أسماء لآلهتهم أو من أسماء الله كمناه من المنان والعزن العزيز إلى آخرة والقسم الثاني منهم أصحاب الحرور الاتحاد والقسم الثاني هم المعطلة والقسم الثالث هم النفات قال هذا وثالثهم فما فيها وما فيما تدل عليه بالبهتان لا جاحد الرحمن راسا لا لم يقر برخالق ابدا ولا رحمان هذا هو الالحاد فاحذره لعل الله ان ينجيك من نيراني وتفوز بالجنه لديه وجنه المأوى مع الغفران والرضوان هكذا فنونيه بالجنه ولا بالذلفه نعم. وتفوز بالزلفة لديه وجنة المأوى مع الغفران والرضوان نعم بإذن توحيد لسمع الصفات معناها الإيمان بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تبثيل كما قال سبحانه ليس كبثله شيء وهو السميع البصير نعم ومن ضل المعطلة وقوما عطلوا الأسماء والصفات هم الجهمية ولم يثلتوا فقط إلى الوجود المطلق وقوم عطلوا أثبتوا الأسماء بلا صفات وهم معتزلة والمؤولة وهم الأشاعرة قالوا بالأسماء والصفات ولكن تأولوها على الوجه غير المراد منها وكان من أسباب ضلالهم استعمال المجاز فكل شيء يقول المجاز ينزل ربنا يقولون هذا مجاز وإنما المراد ينزل أمر ربنا أو ملك من ملائكة ربنا على تقدير محذوف إما أمر أو ملك وهذا باطل والمجاز لا يعرف في لغة العرب في القرون الثلاثة الأول المفضلة الصحابة والتابعون لا يعرف المجاز أبدا في اللغة عندهم وإنما ظهر المجاز في عهد المعتزلة ولا يعرف أبدا الصحابة والتابعون من بعدهم المجاز لا يعرفون إلا حق الكلام هو المراد حقيقة لا مجازا ولذلك من تصعره بشيخ الإسلام ابن رحمه الله والعلم محمد الأمين الشنقيطي والعلم محمد ابن صالح العثيمين من أنه لا مجاز في القرآن ولا في السنة هو الحق وهو الصواق أنه لا مجاز في القرآن ولا في السنة وضع العلماء يقولون أنه لا مجاز في القرآن والسنة ولكن هناك مجاز في اللغة وهذا يحمل كما قال الشيخ المثيمين على أنه لا بد أن تقول بالمجاز في القرآن والسنة لأن القرآن والسنة هما بلغة العرب فالحقه أنه لا مجاز لا في القرآن والسنة وكل ما جاء به من أدلة واسأل القرية واسأل العير كل هذا مردود عليه. في رساله الشقيرتي نعم هي رساله متعبه نعم وشيخ لزره الفتاوى ايضا تكلم في هذا لذلك ما وجد من بعض تفريغات الاشرطه المسروقة من ابن عثيمين يقول بالمجاز ورسب هذا لابن تيميه ومحمد بن الشقير هذا هذا كذب على ابن عثيمين رحمه الله هذا كذب والمعروف في كتاب الـ سمع والاصول نفي المجاز في المجاز وليس إثباته فأظن أن يوجد كتاب للشيخ محمد ومفرغ مصروق فيه إثبات المجاز في الكتاب والسنة واللغة ويعني و... و... نقل هذا عن ابن تيمية والشنقاط من يذكر الكتاب نبهنا هذا على هذا من قبل نعم نعم هو الرسول ودون النبي نعم يقولون هكذا نعم نعم تأولوا تأولوا النصوص على غير وجه المرد لكن معتزل قدموا العقل على النقل إذا عارض العقل للنقل يقدمون العقل والعياذ بالله هذا باطل لأن العقول متفاوتة وأن العقل غير محصوم أما النقل فإنه مصر فلو قلنا نقدم العقل على النقل طيب عقل من نقدم عقل من نقدم الناس متبينون ومتفاوتون بعدم, بعدم العقل التي في قلوبهم فكيف نقدم العقل على النقل نعم وإذنك متمي ألف كتاب درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول فالعقل الصحيح والسالم من الأسقام والأمراض موافق للنقل الصريح فكتابه رحمه الله ماتح في ذلك نعم قال الشارح رحمه الله تعالى وفي إثبات الأسماء وقولها حسن والأمر بدعائه بها وترك من عارض من من الجاهلين للملحدين وتفسير الإلحاد فيها وعيد من ألحد فيها قال المصنف رحمه الله تعالى قال فائدة ما يجري صفة أو خبرا عن الرب تعال أقسام أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود والله فالله عز وجل يوصد بأنه موجود وممن أنكر هذا أبو سحق الحويني فقال لو كلت موجود فلا بد له من, من واجد وهذا من الجهد لأن الوجود نوعان وجود مطلق ووجود مخيد وجود مطلق وهو وجود الله عز وجل لأنك لو قلت أن الله غير موجود معناه أنه عدم أو مجهول وهذا باطل في حق الله سبحانه وتعالى لكن وجود الله عز وجل وجود مطلق سبحانه وبالحمده الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء. لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد كما قال الطحول رحمه الله في عقيدته نعم. نعم نعم في النصوص لا أعلم لكن نتلقو نعم الله هل في عند تفسير قوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك هل المقصود للنفس هنا صفة لله عز وجل أم النفس بمعنى الذات هكذا يقول قولا لأهل الإله. هل النفس هنا صفة من صفات الله عز وجل أم أن النفس بمعنى الذات قولا لأهل السنة معه. قال الثاني ما يرجع إلى صفاته ونعوده كالعليم والخدير الثالث ما يرجع إلى أفعال كالخالق والرازق الرابع التنزيل المحض ولابد من تضمنه ثوثا كالقدوس والسلام الخامس ولم يذكره أكثر الناس وهو الاسم الدال على جملة أوصاف لا تختص بصفة معينة نحو المجيد العظيم الصمد السادس صفة تحصل مع اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر وذلك قدر زائد على مفرديهما نحو الغني الحميد الغفور القدير الحميد المجيد وهكذا عامة الصفات المختارنة والأسماء المزدوجة في القرآن فإن الغناء صفة كمال والحمد كذلك واجتماع الغنا مع الحمد كمال آخر فله ثناء من غناء وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما فتأمله فإنه من أشرف المعارف انتهى باختصار قاله ابن القيم رحمه الله في بذائع الفوائد نعم ولأحد الإخوة يعني نبحث في اقتران الأسماء بعضها ببعض وبيان الكمال في ذلك لله سبحانه وتعالى فالأسماء كلها كمال كلها حسنى لا نقص فيها واقترانها هذا كمال آخر وحسن آخر نعم <تصفيق> أينك في مقطع ماذا؟ سماء السجون ينفع أن يكون له أسماء غير نعم طيب صححه في الدرس السابق صفحة 6 النسخة 368 تصور من نفس النسخة وقال ابن القير رحمه الله أما قوله إن لله 99 أسما من, من أحصاها دخل الجنة كانت هناك عبارة مشكلة أمس وهذا لا ينبغي أن يكون له أسماء غيرها الصواب لا ينفي لا ينفي ان يكون له اسماء او نعم نعم نعم نعم نعم صح هذا براء يستقيم المعنى تمام وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها نعم قال الإمام المجدد ورحمه الله تعالى باب ليقال السلام عن الله فالصحيح عنه هل في ألا أي كتاب المقيم في البداية نعم نعم في شيء اخر ناصر منالني وناصر ناصر ما هو التوسل جيبه معك اقرا اوديه للنبي لي عشان يسمع الاخوان قال العلام رحمه الله تعالى من كتاب عقيلة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك قال التوسل هو التقرب إلى الشيء والتوصل إليه والوسيلة القربة قال الله تعالى وبثغوا إليه الوسيلة أي القربة إليه سبحانه بطاعته واتباع مرضاته والتوصل قسمان الأول القسم الأول توسل المشروع وهو أنواع النوع الأول التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته كما أمر الله تعالى بذلك في قوله وذل الله الأسماء الحسن فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيرزون ما كانوا يعملون النوع الثاني التوسل إلى الله تعالى بالإيمان والأعمال الصالحة التي قام بها المتوسل كما قال تعالى عن أهل الإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وكما في حديث ثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فسدت عليهم باب الغار فلم يستطيعوا الخروج فتوسروا إلى الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم هذا مضمون الحديث ومتفق عليه فخرجوا يمشون النوع الثالث التوسل إلى الله تعالى بتوحيده كما توسل يونس عليه السلام فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك النوع الرابع التوسل الى الله تعالى بإظهار الضعف والحاجه والافتقار إلى الله كما قال أيوب عليه السلام أن ان ان ان ان ان ان ان النوع الخامس التوسر إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء كما, كما, كما كان الصحابة إذا أجذبوا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوا لهم فلما توفي صاروا يطلبون من عمه العباس رضي الله عنه فيدعوا لهم رواه البخالي فبعض العلماء يقول ثلاثة أقسام لا خمسة ويدخل ويدخل الأقسام لافتقار الى الله عز وجل والتوحيد في العبادات لله عز وجل باقي هذا النوع الثالث التوسل إلى الله باعتراف بالاعتراف بالذنب قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي ثم دخل في القسم الثاني التوسل غير المشروع نعم fordale Ha. Ha. Nabas. فالصحيح عن ابن مسعود الله عنه قال كنا مع الله عليه وسلم في الصلاه في الصلاه قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا تقولوا السلام على الله فان الله هو السلام وقال الشارح الله تعالى قوله باب لا يقال السلام على الله قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجد التميم المجدد لمن دثر من عالم الدين في زمانه رحمه الله تعالى باب لا يقال السلام على الله قال شيقنا حفظه الله لأن الله تعالى يدعى ولا يدعى له سبحانه وتعالى انتهى كلامه وهذا تنزيها لله عز وجل وصيانة وتحقيقا لجلاب التوحيد نعم قال رحمه الله تعالى قلت وجه مناسبة ترجمة لكتاب التوحيد أن السلام دعاء للمسلم عليه وهو يستلزم مدعوا ومدعو له والله سبحانه غني من دعاء الذاعي وليس هناك مدعوا سواه فنهوا عن السلام عليه تنزيها لله وتحقيقا لجناب التوحيد والله أعلم قوله في الصحيح أي الصحيحين عن ابن مشعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقول السلام على الله السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله إلى آخره وهذا الحديث ذليل على النهي عن قول السلام على الله لأن الله هو السلام أي هو تعالى سالم من كل نقص ومن كل تمثيل وهو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص جل وعلا وهذا ذلك اسمه تبارك وتعالى القيوم والحي القيوم هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله عز وجل به أجاب وإذا سئل به أعطى سبحانه في الحديث فالقيوم وصفة القيومية صفة ذات أم صفة فعل ها ولذاتية فعلية ذاتية فعلية لأن القيوم هو القائم منفسه سبحانه والقائم بأحوال عباده تبارك وتعالى فهذا من الذات الصفات الذاتية الفعلية القيومية لله عز وجل هو قائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وبحمله وهو قائم بذاته وبنفسه سبحانه وتعالى فهذا من فهذه من الصفات الذاتية الفعلية لله جل وعلا نعم قال ابن القيم رحمه الله تعالى السلام اسم مصدر وهو من ألفاظ الدعاء يتضمن الإنشاء والإخبار فجهته الخبرية فيها لا تنافي الجهة الإنشائية وهو معنى السلام المطلوب عند التحية وفيه قولان مشهوران أحدهم أن السلام هنا هو الله عز وجل ومعنى الكلام نزلت بركته عليكم فاختير في هذا المعنى من أسماء الله عز وجل اسم السلام دون غيره الثاني أن السلام مصدر بمعنى السلام وهو المطلوب المدعو به عند التحية وحق من تعال الله بأسماءه الحسنى أن يسأل في كل مطلوب بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله فيكون فيكون الداعي مستشفيا إلى الله تعالى مستشفعا إلى الله تعالى متوسرا إليه به فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم الأشياء عند الإنسان أتى في طلبها بصغة اسم, بصغة اسم من أسماء الله تعالى وهو السلام, الذي وهو السلام الذي تطلب منه السلام فتضمن نفض السلام معنيين نحن ذلك السلام قال الله عزيزي وَلَا تَقُولُ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامِ لست مؤمنة تبت على عرض الحياة الدنيا وكانت هذه التحية خاصة بين المؤمنين وسؤل شيقنا في هذا الدرس عن, عن أو قال قال أفوان لا يلقى السلام على الكافر ابتداء ولا رد ولا بأس أن يقول له كيف حالك أو صباح الخير أو مساء الخير وأما انتهى كلامه وأما تحية السلام السلام عليكم هذه خاصة بالمؤمنين والمسلمين وأهل التوحيد السلام الأمن والأمان حينما تقول لأخيك المسلم السلام عليكم يعني أؤمنك أنت في أمان مني وذلك على الإنسان إذا قال لأخي المسلم السلام أن يأمن شره يقول لأسلام عليكم ويغتاب إذا صرف من عندك أو ينم عليه يأخذ الكلام بغرض الإفساد لا لأنه يكون فيه أمان أمان حقيقي لا مجرد السلام فقط لا. السلام عليكم يعني الأم والأمان لك مني نعم نعم نعم لكن جاء في السنة تفسير ذلك في حديث عائشة رضي الله عنه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام فإن بدأوكم فقولوا وعليكم فقولوا وعليكم إن بدأوكم يعني بي السلام فقولوا وعليكم ولما قال كان اليهود يقول السلام عليك يا محمد يعني الموت والهلك فقالت السلام عليكم وعلى آبائكم أمهاتكم قال لا تقول ذلك يا عائشة قولي وعليكم وأما ما جاء عن بعض العلماء من أنه لو قال السلام عليكم يقال عليك السلام أو يرد عليه تحية الإسلام فهذا الشهاد والصواب خلافه لدي علي أكثر علمائنا ومشيخنا أنه لا يرد السلام على الكافر ولا يبتدأ بالسلام وما جاء من بعض العلماء منه الشيخ محمد بن ماثيمين نفس الدين الألباني أيضا فأكثر العلم على في ذلك وأنه لا يرد السلام على الكافر ولا يبتدأ بالسلام وإنما يقال وعليكم كما قال النبو السلام فهذا صريح لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام فإن بدأوكم فقولوا عليكم ومفسر لما جاء في الآية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا لأنك لو أخذت بظهر أية هنا مع الكافر لو قلت السلام عليكم تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أين رحمة الله بالكافر في الدالة الآخرة ما وهو جهنم مخلدا فيها إذا مات على ذلك نعم نقول وعليكم كما قال الرسول فإن بدأوكم فقولوا وعليكم صريح وارح نعم نعم يرد عليه بما قال وعليكم فقط لكن لا يقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يقال وعليكم نعم قال فتضمن لفظ السلام معنين أحدوهما ذكر الله والثاني طلب السلامة وهو مقشود المسلم انتهى ملخصا ثم أرشدهم إلى ما ينبغي في حقه تعالى وهو قول التحيات لله أي شاء أقول ولا ردا يعني وعليك السلام لكن وعليك جاء في حديث عيش عدنا وسلم لا يلقى السلام على الكافر ابتداء السلام عليكم ولا ردا وعليك السلام لكن وعليك جاء بها النص <تصفيق> نعم قال ثم أرشدهم إلى من ولكن لا مانع إن كان مثلا كيف حالك يا فلان أو صباح الخير أو مساء الخير لا مانع من هذا أما تحية المسلمين تحية الأمان والأمن والسلامة والرحمة والبركة هذه خاصة بأهل الإسلام المسلمين. وليس من ذلك أننا نضغمهم إن كانوا أهل عهد أو نقتلهم ان كانوا أهل عهد لا في صحيح مسلم قال نسلم من قتل معاهدا من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة لذلك الإقامة في ديال الكفار ربما يحمل بعض الإخوة إلى أنهم يلقون السلام إذا كان رئيس نصراني أو يهودي أو ملحد ربما يحتاج إلى يلقاء السلام عليه حيث يقع مخالفات بالإقامة في ديار الكفار والمشركين نعم نعم نعم لكن لا نقول عليك السلام نقول عليك فقط ما قاله ممكن قال السلام السام ممكن قال السلام السلام لكن ما نقول ورحمة الله وبركاته بأحسن منها التخير الذي جاء في الآية هذا بين الموحدين فحيوا بأحسن منها وهذا الأفضل أو ردوها وهذا الرد المساوي هذا مع الموحد فقط اما الكافر فجاء في حديث عائشه لانك مطالب بان يعني تضيق عليه الطريق فكيف تضيق عليه الطريق وتقول السلام عليكم او عليك السلام ورحمه الله وبركاته نعم نعم لا تقولوا عليكم السلام دكتور وتزيد ومرحبا أو ما شبه قال ثم أرشدهم إلى ما ينبغي في حقه تعالى وهو قول التحيات لله أي جميع التعظيمات المستحقة لله تعالى والصلوات أي الخمس أو العبادات كلها والطيبات أي من الأعمال الصالحة كلها لله السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض ففي هذا الحديث يبيان الفرق بين بين تحية الخالق وتحية المخلوق فالتحية الخالق التعظيم وتحية المخلوق السلام الذي هو دعاء له بالسلام فالتعظيم بالتحية لا ينبغي إلا لله وحده فاستغتال بعض الناس السلام في مخطباتهم بالتحية لا يجوز وينبغي الله عن ذلك ولذلك نهى نصعا عن إقامة عن عند شخص إلا لحالك خدمته وإلا نقوم قيام الأعاجم عند ملوكهم يعني قيام تعظيم كالقيام بين يلي الله عز وجل نحن نقف في الصلاة قياما تعظيما لله سبحانه ونركع ونسجد تعظيما لله سبحانه وذل بين يليه سبحانه ذلك جاء في الحديث كقيام الأعاجم فهذا محمول على ماذا أنه يجلس ومن حوله يقومون حوله بغير حاجة أما لو كان جالس مريض أو محتاج قاموا عليه لخدمته لا بأس ذلك في حديث سعد بن معاذ لما جاء جريحا على حمار رضي الله عنه قال النبي عليه السلام قوموا إلى سيدكم ولم يقل قوموا لسيدكم قوم إلي قوموا إلى سيدكم فأنزلوه وبالمناسبة يعني بمناسبة ما جاء في ساتة التطور أمس نبلغان يعني بعض الإخوة يعني من بعض البلدان يعني يخوم الليل كل ليلة جماعة مع أهله ويستشد بقول النجل السلام رحم الله امرأة قام الليل فأيقظ امرأته فأيقظ فأبت فنضح في وجه الماء فقام فصلي جميعا وهذا الاستشهاد ليس بصحية نقول فقام فصلي جميعا وليس جماعة يعني هو يصلي وهي تصلي وليس أنهم صلوا صلوا جماعة وإنما صلوا جميعا كل منهم يصلي أنه يصلي, يصلي والمرأة يصلي والرجل يصلي وأما الاستمرار على أصلت الليل جماعة في غير رمضان فهذا بدعة كما أفتى العلماء الاستمرار ويكون دين الإنسان دائما أنه يوصل ليل جماعة مع أصدقائه أو مع جيرانه أو مع أولاده أو مع زوجه في بيته مثلا فهذا من البدعة المنكرى لا يجوز لا يجوز هذا أبد إلا في رمضان هذه سنة خاصة في رمضان كما سيأتي معنى إن شاء الله الصلاة التي يشرح فيها الجماعة في التطوع الكسوف والكسوف الاستسقاء صلاة الترويح في رمضان نعم صلاة العيدين الفطر والأضحى وأما قيام الليل فلا يشرح فيه جماعة ولا يسن فيه جماعة مقصودة إلا في رمضان وأما ما جاء في صلاة حذيفة مرة خلف النبي السلام وصلاة ابن مسعود ابن عباس مرة خلف النبي السلام فهذا لم يكن عن قصد وترتيب وإنما كان يصلي فجاء فوقف بجواله ولم يكن هذا باستمرار وأما جاء في حديث قوموا حديث ما هو قوموا لأصلي بكم فهذا جاء في عدس الأحكام والسياتي فهذا <تصفيق> قال علماء أنه على التعليم على التعليم وليس أنه يصلى جماعة في غير الصلاة المفروضة ولا في غير النواف التي يشرح فيها الجماعة إنه هذا كان التعليم لما وقع مرة نعم طيب نعم <تصفيق> لا, لا, يقوم لا يقوم للشخص تعظيما لا طلاب مع المدرجس ولا غيره لا طلاب مع المدرجس هذا لا يجوز أبدا لا سيما إن كان يغضب إذا لم يقوم له إذا كان يغضب إذا لم يقوم له لا وأما أن ينحن الإنسان يقبل يد أبيه أو يد أمه أو يد شيخه فهذا جائز وما يقول ويذيعه بعض الناس عن طلاب بعض المشافرين لما فعلوا معاوذيك أن هذا السجد الصغرى وهذا من المغالاة وقد يكون شرك فهذا من الجهل الشديد لا معنى من تقبيل يد والدين ولو الحنيت لكي تقبل رأس أمك ويد أمك لا باس ليس هذا ركوع ولا سجد لا يقصد. الركوع والسجد بين يديك تعظيما له لا هذا تحية للأب والأم نعم مسلم كان يقول دعني اقبل البخاري دعني اقبل يديك يا استاذ الاستاذ نعم قال الله تعالى وفيه معرفه و... الاشياء واما جاء في ب... في السنن او في بعض السنن أن الصحابه كانوا يقبلون يد النبي عليه الصلاه والسلام ورجله فزيادة وهي زياده ضعيفه لا تصح والثابت تقبيل الراس واليدين فقط واما الرجلين فلا يصح ولا نعلم دليل على تقبيل الجنة حتى مع الأب والأم وأما حديث إلزم رجليها فإن, أو أو فإن الجنة عند قدمها أو فثم الجنة فليس معناه التقبيل نعم, نعم. نكمل الباب ولو فيه معرفة تفسير السلام وأنه تحية وأنها لا تصلح إلا لله والألة في ذلك وتعليمهم التحية التي تصلح لله قال المصنف رحمه الله تعالى وإلقاء السلام حكمه أنه سنة والرد فرض كفاية لو أننا وقفون خمسة رجال مثلا وألقى رجل السلام لو رد واحد يلزئ عن الجميع ولو أننا ثلاثة جئنا يكفي واحد منا يلقي السلام لازم كل واحد يمر يلقي السلام وان تمشي مع بعض يكفي واحد يلقى السلام فيلقاؤه سنه ورده واجب والسلام سنه عند عند الملاقاه وعند الانصراف ليست الاولى أو اولى من الثانيه اما المصافحه فسنه فقط عند عند اللقاء اذا التقى المسلمان بالتصافح تناثرت عنه الذنوب كما تحات على الشجر ورقها وهو سنة على المستبع المحافظ عليها وفيها يعني إظهار المحبه ومن أسباب دخول الجنة طعام الطعام وإلقاء السلام والصلاة بالليل والناس اليام تدخل جنة ربكم بسلام لما ذات الشيخ الألباني للسلام جايزة الملك فيصل تكلف في سنة السلام لما رأى تقصيرا في هذا من علامات الساعة أن يمر الرجل الصغرى أن يمر رجل على الرجل لا يلقى عليه السلام إلا لمعرفة بينهما وأن يمر على المسجد لا يصلي فيه يمر لا يلقى السلام إلا إذا كان صديق لا. أو من بلده هذا غلط وهذا في المدن كثير أنه أنك في القاهرة تمشى والإسكندرية وثيرا قلت وعيد السلام عليكم يقول لك متى المعرفة بيني وبينك متى عرفتني وكان القاء السلام لا يكون الا من اجل المعروف احي هذه السنة التي كانت أن تموت خصوصا في المدن كان عند الحمد لله في القرى الذي يمر ولا يلقي السلام هذه شبه عليه ولفي بعض القرى بمجلسه جلس يؤدبونه على هذا بالمال اما في المدن لو القيت السلام خير في حاجه عايز حاجة تريد شيء هذا من الجهد نكتفي بهذا القدر الله وإياكم لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أيها العلاق لا لا يأتم لكن ليس من السنة ليس من السنة أيها العلاق نعم قول عليه السلام نصرت بالرعب مسيرة شهر هذا من خصوصيات عليه الصلاة والسلام ان العدو من مسافة الشهر يصيبه الرعب إذا عنا بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام يقول الشيخ السلام عليكم لو حيين المسلم بتاعيه من الصباح الخير والسلام الخير ما الرد الواجب نقول ننصحه أن هذه ليست تحية المسلمين وإنما أفضل أن تقول السلام عليكم أفضل أن تقول السلام عليكم فهذه التحية صباحا الخير مساء الخير لا مانع أن تقال ولكن بعد السلام السلام عليكم مساك الله بالخير صباحك الله بالخير أو صباح الخير أو مساء الخير ولكن بعد إلقاء السلام أما قولها مع عدم إلقاء السلام قد يؤدي إلى موت هذه السنة بين الناس نعم نعم